بسم الله ورحمة الله وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم على أعلي وصحابي الجمعين هذه قراءتنا في كتاب الأصول العلمي الأصولي في أصول الفقه وقالنا إلى باب أو إلى صفحه 150 150 من نعم لله رب العالمين.الحمد لله رب العالمين.الحمد لله رب العالمين.الحمد لله رب من لله رب العالمين.الحمد لله رب ولكن لهم يمنعون إذا دخل من لهم عفو ويومنا من عاطلين يحتذى السك عنهم وخذت قويا حاقو النجوم فلا يذلهم إلا الذين ولا تمنعون لما يقولون في العدد على غير أولاد ولا تعلمون ما بينهم الذين يعلمون حكمهم على الخاطبين الذين كونوا من يأكلون الطعام من هذا التطور الصغير قصير جدا جدا وبرادته صعبه جدا ولكن لعب الله عز وجل رسولنا وان عليه الروسقنا في وقال المؤمن الذي يدخل في المسارة من يعني لا شيء يأذن فيه وإذن قرار الذي على حال لا يبارض فيها من ان ذلك لا يدخل في الصفات من اهل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العتبار اي ذكر الجريده لا يتوجه اي شيء نعم هو المخلص في الاذان شانه شان التكليف هو زاده هو الذي يدخل في اهل قال المشاريع التكليف وليس المراد المكلف الذي يخاطب بالتكليف وإن كان على حال الذي يكلف بها يعني مثلا يضلئ الحاقة فهي مكلفة لكن إذا جدت صمع إن فالمكلف ما نشأ له التكليف وما نشأ له التكليف لوجود الأهلية لذلك وهي البلوغ العقل يخرج منه ما فبهائل فبهائل عقل فليس من شانها الا يثلث فالبهائم فالبناء لا عقل اصلح فليس من شانها ليه التثليث فان قال الطيب القصص يوم القيامه لما يكون من الشاف ذات القرون للشاف الجلحاء القصص الجلحاء يومها من العجمي كيف ازاي بقى. وما في تكليف <تصفيق> ما في تكليف ولكن البنات احسن هذا القصاص نعم يعني هذا الباب يظهر عدل سبحانه تعالى ان باب يظهر عدل سبحانه تعالى واليرى الكافر ما يرضى الله عز وجل بهذا يا اولئك الذين ظلموا فما باق مع الزاور العربي نعم فالمرارة المكلف ما ينشرين تكليف هو الزاور العاقل بل في الأمر والنسي نعم و الزاور هو مداني له واحد من إدلاعات كان أو الثلاثة الذكر والأنثى وهي دنور الثلاثة خمس عشرة سنة. صحيح العمليات إذا في عشر عشر الأول يوم في خمس او في يوم في خمس على قوليه. أول يوم في ست يعني إذا تم له خمس عشر سنة. نعم الثالث مشاركه ذكر الانثى نزول الايه المنى. المنيه تنازل المنيه خلاص يبقى كده بنفس عندي مثلا اثنى عشر سنه للابالث ثلاثه اللات الشعري الخشبي حول الخوف ده الثلاث علامات المشتركه بين الذكر والايه والانثى تزيد المراه علامه رابعه ونفة. وهي نزوده الحل ده حافظ عندي 10 يبقى كده خلاص نعم يعني مش موافقه في اجتماع دي العلامات اذا حصلت واحده يعني يعني يحصل جروب واحده من دول اي واحده من دول نعم لو ما فيش حاجه نفس الثلاث دول مش شرطين انما حتت لكن لو فرضنا بلد كما سنه ولا يتحرد لا بلد كذلك ويكون عدم الحبابة يمكن العلمش نعم في المور فبمقارنه النصوصيه او نوعه في التوافر ذات امور ايام وهي الرقره وامونه الى الصلاه ليس بالمراد كذلك والذي ان الذي ما على التثبيت الاسلامي فيه على التثبيت التبادل وليس على التثبيت وقال ولكنهم يقولين اليوم أرفع ويوماً من العارف يعني ان ترى الكلمة تكليف مش قرض الشيخ التكليف الذي المعروف التكليف ذا يترقب عليه يعني سواءً إيقاد أما بمذهب صبي فالصبي هذا غير مكلف لكن مأموره يعني الصاعد وإجتناب النواهي ليعتاد ذلك قبل البنون فإذا بلغ فإذا هو ضابط النهاد لكن لا يتركض عليه إذن صغير لا يأثنى إذا فعل شيئا من لا يأثنى لكن إذا فعل شيئا من معاطي فإنه وهذا من رحمة الاجسة سبحانه وتعالى أنه في التاعات يتاد وفي المعاصي لا يأثنى هذه القائدة إختانة لكن سؤال هل يضمن إلى اكلت نقول قاعده الضمان غير الضمان يضمن وليه الضمان لا واحد مثلا حدث سيارته مره راح جاي مثلا اعيد مثلا عنده اخر سنين ولا كذا راح كفر الاجازه طبعا وليه يضمن إيه ذلك إلا ان يعفوه فالقائلة الضمان وقائله التلف غير قائلة الطائرة نحن لو على قال هذا ؟ ازاي ؟ يقول لا هو مش شيء على واضح لابد ان تصنوا ولأن بعد العاشرة قد يكون بعد التكليف ما ظن التكليف فايرة ممكن يلزئ يحصل انذانه مميلي عند إحداثه السنة ومصر السنة بعض الشباة. الأولاد يكون جسمه قوي فيحصل هذا فخلاص أصبح العاشرة ومبعد العاشرة ما ظن هذا التكليف إذا لابد ان يكون مخذر بان فالفتارب الباب الكاتف والطروεί على الطاع لا من باب الوجوب الذي يأهمها على تركي القلاصى لو قلنا منهم صون الظهرة هو قلنا معنا فقال المعاب بسيطين في تعديم اذن سنغلقهم ولكن ليس امر مساوئ لاخرين في <تصفيق> ذلك فقال انه لا نفعل هذا لغزو الخطبه فقال نعم ان شاء الله ثم قال وله السجان افعل لنا فتعالفها فرجع وقلنا لهم نعم يكون هذا عن ذلك عن وقالوا له وقالوا شخص قلبنا العاقل المسلمون فلا يبدأك بالأمر للأمر لأنه الغالب يصور منه الضغط ومنه الضغط منه الضغط فلا يمثل حاجة يرحى فالنسلمون ما يقول له الضغط المسجد لا منه ولا ما عنده قصر ما فما عنده حس فيصلي ازاي الصلي عنده قصد ما عنده تمام اهليته لكن عنده قصد الصلي ولهذا تصح عبادته يرجى عليها لانه عنده قصد الصلي لكن الجن ما, ما عنده قصد الا الجن يغيب العقل فما عنده قصد لا ولا صوم ولا زكاه ولا اي شيء هذا ما عنده قصد فكيف يتوجه اليه الامر والنهي نعم. وقالوا ولكنه يمنع لما يسمعوا فيه ساعات على بيته اوه زي ما انا قاعد الاتلافات غير يمنع لاي لو نزمون لكن هذا ليس معناه لا لستيقر عقل كل شيء ومن يتعثر على ربيعيه فأصاره ليه انه ومسهول لا يؤمن الله يؤمن ويرسع من مقيم المال على أو أو على, أو على, أو على, على كل من مقيمه وليه من يقول هو مجددا لا يدور جانبا لي ولا تأم لكن يجب شوك شوك شوك من التعدي والاثبات كما تمنع كلمه الطاوله المتعديه الى فلا تنس فيها ولا يقاطف هذا التحريك ولكن هذا الحق الفردان ويبلغ زلال او نظام فاذكر كلمه اختوانات عن الاثبات فلو كانت عملا كليلا دخلت ناسا او تعبان عليهم فانها ممكنه بان شرها كما يمكن ولي المجنون يعني يكف شرها بسبب الشاطئ لو كان النار الشعر فان قصور الجواب يجب ومن في ان تستمع لما قل الاسلام بينها وبين السحاب فلا تدع من نعم منه لعله الاستثناء منه لو قرر ان هذا المجنون صار المعتدين يوصف وطلب فراب هذا العلمان تفعها بإثنان فهذا التصر منه الجهلات لا يصح لعدد حصل ولهذا تجد بعض المعكورين لأسل, لأسل, لأسل لا الضغطين لكن هتكت لما يرسل الصلاة فنقوم توقع المنفورة لا يصح منه لعدد حصل ولا يدع على هذا إجاب الزكاة يحضر الثانية في ماذا التصرية في لأن إجابة هذه المعروض بأفدار المعلمة مثلا هم إذن دفت الثابة الحظمة وعيها الضوء فيها لا يلزم السبب لا الى الفاعل لا يلزم فيه, فيه الى البلوغ ولا العقل مع ما خلاص في الشروط معينة النفاق الثقرات الموت فيه اللوغ الحوض إذا حقا حصل الشروط يبقى الزكاة تجيب في هذا ده المال دهب النظر عن صاحب المال عن طاشد المال ده الجنون ده صبي ذا كذا لا إلا الكافر إلا كان كافراً فهو مخاطر بالذكاة نعم، لكن الذكاة لا تأخر منه كانوا الصحي لبعض بعد الإسلام قولهم وَأَنْ يَرَدُ في الان المجنون المجنون يتركان ما على مطول قوات على القول الراجعة العلم يعني للخلاف المسألة كان بعض العلم يرى ان الذكاه لا تجيء فيه وان الزكاة لا تجبر عن المكلم وهذا قول نقره الشيخ صديق هذا رحمه الله تعالى قول العلماء المحققين بانه لا بد من التكليل حتى تجيء الذكاه والصواب هو ماذا اليه الجذور وان الذكاه بالمال فلا غطاء لها بهاء قد يكون الصغير صاحب مليارات وهرب مليارات فلو قلنا لا نرقب متعطل كثير منا كثير من الذكايات نهائي نعم نعم النيه من كان اهلا لها لكن ما لقى منيه صح لكن لو انه الصغير الصغير لو فلو قل الكبير فنقول لا بد من نية فلو مثلا راح عنده شريف واحد محل وهذا الشريك جاء اخر السماعات اللي ما يصف الارواح راح يطلع الذكاء المشروع كله خلاص وغير حسب وقال والله ايه الف جنيه زكاة انت لعطاها عمية لا لا بد من نية ما لو يكون قضي وكلة لا بد من نية بلك المجنون ما بده حتى نزينه بالنية واكثر الناس فان حجه وما معه منيا كما جاء في التحوير ان امراه رفعت طريا الى رسول الله قالت يا رسول الله هل هذا حج قال نعم ولك اجل فقال حج مكرم عن ولد نعم في ما يلزم او في ما يتش منه ان مش, مش كان هناك عليهم فإذا قال طارق كيف تجتموها بالتجاهز لفاج الصبيب والمشتوني وبالنفقة فيه النبيلة وهو ربال مجددين الزواب هي أنه يجارب فضوط بأثالث متى الحكم فهي المطلوب في السنه السبب ده بنستاهل فذا كان مطلوب في السنه دي علمهم على القضيه التي تدور في الاسلام وهي انت وصوره طبقت الحديث عن ذلك كذلك ايضا فقط القريب والمدني ذلك وما ذلك مضروبه في مع الزوج يعني رجل طيب ماذا ينفق عليها قرار عنده ناس من المنزل تاخذ من نال قدر ناكسيها وولدها لذلك له سبب سبب هو الزوجي معنا فإذا أجل هذا الزجاج قلنا <تصفيق> إنهم انه المال تعلوا أكثر وفيا ولذلك قال الله تعالى قد اتنوانهم صدقا وضعه طوله رضي فتخطان عليه فظلة أعلم ان الله قد عليهم صبقة في أمواله وهو الطهاز والسلمات ولذلك لا يشتغل فيه تفليط واحد من مال في حدة ستكازر أولاً الله والتفليط الأمي لكن الكفار لا يطلق منه بحيث على فيه آتوا عليهم في قوله تعالى وما منعهم عمل تحكور بلسناك قاطرون إذا لأننا منذكر بالمال والرقور ولا يحمر بقضائم إذا أجلل للبصر تعالى قل للذين كفروا إن يمسانوا بقرآنهم من الآخر وقلوا الوصف الضار عز لعند المنعار اما علمت يا عمرو ان الاسلام يمكن مجال قبلك وانما يعاقب على قبله اذا ما تحرك لقوله تعالى من زواج المسلمين اذا سئلوا ما سلكتم فيه صفا قالوا يا ابنت من المصفين ويا ابنت وَكُنَّا مع وكنا نكسر حتى طوله والتكليف المشاكل والنهي شامل في المدينة والمصرات أما طوله شامل في السلام فهذا الإشماع شامل في السلام يعني أن الشياطرة قلت الا إما او أو بطورة الاسلام الإسلام تبذل أما المسلم عن ما فيش فيه. وأما الكافر ففي أقل الإسلام والشركاء طبعاً ذا مخاطب أيضاً به بي بإجماع فقط بقرأ الشريعة لي الخلاف في القراءة الشريعة لأنه عصا ما تقبل منه لو فعلها ولهذا بعض العلماء يقول الخلاف ليس له خلاف هو إذا أقولني إذاني مش مخاطب مخاطب مخاطب الإسلام بس لأنه لو فعل بالعبادة ما صحتن ويقولون لك هو مخاطب نقول ليه هل لو سعرات تسلسل لك لا المرأة نقول زيادة النسال والعذاب له ولن يؤخذ على فعل واحد غير يعني أن يؤخذ على مئة فعل ألف فعل غير يؤخذ على شيء ما بس يكون من هذا الباب أما نجيه في الواقع العامل فإن من لم يسلم لم يصح منه أي عباده او فعله لا من تمن نعم سؤال: واما مخلوق فانه مخاطب بها الجواب فمن اهل العلم الاحترام انهم ومنهم من قال غير الذين قالوا غير قالوا ليس اهلا لنا ولهذا لو اراد الشاكر ان يتفاقس ان فإذا من شخص القربة الاسلام فإذا كان هناك مصاطرة بها فكيف نقول إلا من ومنهم من قصة فهو مصاطرة بها واستدادوا بثالثة بما يستر وقوله لكن السياسة لا يستر منه دعوا من فيه إسحان شفره لقوله فعالا وما منعهم عن وجلاله من هذه الايه ان النقاط مع ائمتها لا ذات علم متعقل لا تقدر منهم فكيف بما لا ذات عقل حسن فانه لا يفقه بالذات اولى فالنقاص تنفع عقله ومع ذلك لا يفهم لا يفهم منهم فذلك لديك لمعافيه القولات هذا والتشبير والتحليل والتجبير للذات اولى لا تحل احلال في ولا يؤمر بالضلال ابتغاء اسم من تعالى غير المدينه كفرين منهم روض ولا يؤمر بالضلال اذاهة في اي ضلال مأمون ودينه امر الارض وهذا شامل فلو اثمن ولو لم يكن وقلنا يجب عليك ان تقضي بعد التكبير وقد طلب عمره عشر سنوات فانه يقضي سبعين سنه وصيام وزكاه ان كان غنيا والحق مره واحده ليس فيه اشكال فهذا فيه تكبير الدوله عن الاسلام ولهذا كان في قضاء ما ترافقه من ولي ذاته حاله نفسه. وهذه قاعدة عامة. إذا في حال صحني لا يأمر إنسان بقضاء ما سات. ولهذا إذا أسلم إنسان ثم ردد ثم عاد إلى الإسلام، فإنه لا بقضاء ما كان في حاله نفسه. لا يكافح. أب لا يأمر بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه المسألة يرد الخلاف في تارك الصلاة نبته للقضاء هذا الذي أخر عنده الآن مثلا خمسون سنة مسلم عنده خمسين سنة وذاك عند خمستاشر سنة ولكن أولي الصلاة والآن هذا فهل يومه بقضاء خلابة المضه ألا يأمر؟ أما المرأة أن تارك خلابة كافر تقول لا بل هو أكين كافر يصلي في وقت الصلاة وأعلم اللي يرى منه كافر فهذا أيضا فيه قولة قال نقض بالقضاء وقال يقول بأن هذا أخر الصلاة عن وقتها. ونسع عن ميلا وإن عن وقتها نسع عن ميلا يجأ عليه إيه قضاء إعادته بالصلاة قضاء هذا لا يسح لأنه خرج بالصلاة عن وقتها فإنه يرعى الكف راح نفسه خرج ما فيش قبر وإنه ما يرعى الكف تقول المساءات المشكلة كان عنده وإنجاد الواقر أنه يقوله بقى عيد خمسة وتلاثين سن عيد ثالث لا تيما إذا كان رأيه أيضا كرأي الجنهور في قضاء الصلاوات ولو فركاء الإنسان المتعامل يبقى الجمهور الذي يرى عدم السفر ويرى أيضا القضاء يلزم هذا بالقضاء عنه النضاء واحد إليك بقى أنا أخذ مذهب أفراد فراث ثم أسأله إياك وأعود إلى غير ذات المسألة دقيش المسائل إذا استطورتم يبقى اللي يرى خفر برق الصلاه لا يامن بالايه بالتعذيب بالقضاء ليه لانه فاهته فاهته واللي يرى قص واللي يرى على انه يقف طب ازاي بعض اللي لسه صلاه مع صلاه ده يبقى معهم معه قضاء يعني مثلا 35 سنه كمان يبقى يقضي 35 سنه ايه فاس يعني مطلوب منه يعيش كام خالفة وفيه ومن الوضع ذا لا يمكن نقول هذا غلط. نفس القضاء مع الصلاة مع الصلاة فهذا لا أعرف له أقلا في الشرع ولا من أقوال العلم بل هو من أقوال العوام فيما افطلعته عليه هذا من كلام العوام ليس من كلام هذه العلم لا يمكن في في من نمع عن الصلاة او نسيئة الاصلية ذاكرة ونقول عليه قضاء عنه فرد اقبل منها تعد ايه فرد على, على حسب ما يذكر الله عز جلالك لا في اليوم ما كنت قلتها في أسبوع ماشي الله يقول أما من يرى الكفر فإنه يقول بعجل إلقاء نعم أنت يا, من أنا يا أنا على ولا يؤخر بقضائنا بما اسلم كما استجبت من قولنا انه مبلغ به الدعاء الثالثه انظر فانما يعافض على تركه اذا نازعت على الترك بقوله تعالى لا سلكم في فقر قالوا لبنك من المصلين ولبنك مصر المسكين ما حتى لا نذن يؤذينا وما هو هذا أن أو يبقى الخفاق موجه إليه؟ إلى إيه إلى كل غالب عقل وكان المسلمين أو كافرا على القول أو على قول الجمهور نعم ثانيا الطبيب والمخمور لانك تزال الا بالامور الماليه فقط مثل الفتاتي والنقاطات والكتابات والكفارات أي فيها لا يطاق فيه التشكيل ثالثا على الطبيب يخطب او يرسم اليه نحو الجواب نعم ولكن ليس على وجه منازل لتوجيه النقاط الشبابي طيب طرح الشيخ يعني مشكله اليك التفصيل مع هل ينكتل مجنعا من الحرامات وإنه طبعا معنا إذا قلت أن نفطه شريك وفاق نفائلته وإنه هذا أنه يعاقبون عليه في الأخيرة سيكون هذا البيئة في العالية هل هو مركز بالعبادة على كفره؟ طبعا المرشد بالعبادة المنشط وقضى منه هل هو مرضي قبائد أسلم؟ إنه لا يمر بإيه بقضرها إهاد إذا أسلم يمر بقضرها قال المنزع المنزع في الآية وقال إن عدراهم من أجل أنهم كذبوا اليوم دي وخ مع الخائرين لا على قرط الفروع تتجواب أنه لأولميات لقرط الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكروها عادة ولهم لم يذكروها لكن إيه لا تأثير هذا مستدام لأولمي على كفر ترك الصلاة طيب هل يؤذر الصغير العبادة؟ الجواب طبعا نعم يؤذر الصغير على العبادة هذا الصلاة للإله سبحانه وتعالى لأن يتفشلونه وشارع وارض الرخفة له في العبادة فلو كان يسمح بالعبادة ولا يجيبوا عليها مكان عبادة فرق مكان عبادة ماذا ما. لا، اللي قال يوفى عن حجة الإسلام صغير إذا حجة أو حجة عن عريض هذا يؤجر فيها لكن حجة في الإسلام لابد بثير من التكليل هل ترك الصلاة عمزا يقضي أم لا الصيح على متى الصلاة المتعمزة لا يقضي، طبعا الصيح بنعم عليه على كوفة الصلاة لا تقم عباده الفاسقين طبعا ما تفضلش منهم لما عندهم إسلام لكن قبل تنفعون بها الدنيا وكذلك ينتفعون تنفعون بها الى اسلام كما دار في الحديث النبوي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس الشاء قلت اتحنث بها في الجاريه فقال اسلمت على ما استكشف خير هل الصبر الذنع طال لو يغتسل الجواب لا يغتسل لكن طبعا ايه؟ يعذر يعذر يعذر يعني كن نأسجله ونأدله يعذر هل قتل المجنون غير يعذ عندا قتل المجنون غير لا يعتبره عندا بل يعتبره خطر اي واحد حتى الصالح الحدث وخلافه عنده خطر والمجنون عنده خطر والاعريف دي ايه؟ في ماليه وهل عليه كفاراته لا يمكن أن يسوه إذا إذا إذا إذا عنه ولا يخط منه وتأخذ منه أدية وكذلك ايضا يجب أن على شخص بإحراق ماله أو بيستجع أو مشروع ذلك يؤخذ منه أبديه. هل تصح من تصح هل الصلاة, الصلاة الدنيا لا تنفاعه ولو أقامها فهي ضاطلة الشيطة العنقل وصلت في الدنيا حتى لو حسبوا في الأخيرة لو قال هذا محل توقف يعني مثلا قد نقول هم لو لا يحسبونها لأنهم يفعلونها وأنهم لكن هم يعتقدون ما نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنها فهذا محل نظر فالله تعالى أعلم والذي يظهر الله تعالى اعلم أن هذا لا تقبل منه صلاته ويعاكفت عليها ويعذب علينا لأن هناك منع من قبوله وهو الإسلام واذا بطر الشيء ما عليه. بطل ما ترتب عليك إذا بطر الشيء ما ترتب عليك فالسؤال عن أمر الطوير بالواجب ونهي عن الحرام طبعا هذا كما قلنا بأنه إلا الواجب ولم إلا أنه على ذلك فيؤمر بالواجب الحرام الصبر طبعا استرد المكلف الحج فإن في الحج والله في الحج قال فيه القولان. قول أن ما يلزم أنه ما يلزم إثنانة من بنكلاف أن ما يلزم المكلف ولو ولوبوبوبوبوب فهذا أي有ve غير المكلف مثل الحج وهذا قول أكثر أهل العلم وقول قول من الثاني يلزم حتى فيما يلزم المكلف fat fat fat fat fat fat fat fat fat fat fat وصاحب الفروع يميل إلى هذا وأنا ونميل إليه ايضا في مساء الحج فمثلا صديق لو انه تعب من الاحرام وخلع ثياب الاحرام وليسوا ثيابا عاديه فترك المسك وخرج منه فلا نزمه لانه ليس مال التكليف وقد رفع القلم عن ثلاثه واذا قتل المجنون شخصا متعمدا وارادوا له المقصود المجنون نقول وراد ذلك لا يجابوه لانه اختصاص من شرط العمل وطلع من عمل ذهاب وهذا ما عندي نيه طيب نقضي عندي موانع التكييف